المحققون من أهل عين ومنهم من دقق العيد ومنهم الصنعاني ومنهم الشوكاني ومنهم الألباني في هذا الزمان المحققون لهم بينوا أن كل ما جاء في هذا الحديث فهو من الواجبات كل ما جاء في هذا الحديث فهو من فرائض الصلاة فهو من فرائض الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا نحن سنأخذ كم درس في هذا الحديث لن فيه فوارق حديث نريد أن نريد أن نتفقه والفقه في الدين خير والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والإنسان لا ينفعه يوم القيامة إلا العمل الصالح فنحن نتكلم قليلا عن شيء منه ثم ننهي الدرس حتى ما نطلع عليه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فتوضع كما أمرك الله وفي رواية أسبغ الوضوء ثم تشهد واقم. العلماء اختلفوا في المعنى ومنهم من قال تشهد واقم أي أذن واقم, الصلاة. أي أذن واقم الصلاة ثم استقبل القبلة هذا دليل على أن استقبال القبلة شرط في الصلاة القبلة شرط في الصلاة ثم استقبل القبلة ثم كبر جماهير أهل العلم على أن التكبير هو المتعين أن الإنسان يقول الله أكبر الله أكبر وقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور أو الطهور مفتاح الصلاة وقال وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذا فيه رد على الاحناف الذين خالفوا جماهير أهل العلم وقالوا حنيفه رحمه الله خالف جماهير أهل العلم وهو قوله مرجوح لا شك في ذلك لهذه الأدلة وغيرها قال الصلاة تنعقد بأي صيغة يكون فيها تعظيم فما يلزم من تقول الله أكبر لو قلت الله أعظم الله اجل انعقدت الصلاه بل الصنعاني قال نقل على أبي حنيفة لو قال لفظ الجلال فقط انعقدت الصلاة, انعقدت الصلاة لكن هذا غير صحيح بل قول النبي عليه الصلاه والسلام تحريمها التكبير كما يقول الشوكاني وغيره المحققين يقولون هذا فيه حصر قال ان فيه اضافه قال وفي القواعد الاضافه تدل على الحصر تحريمها اي تحريم الصلاه التكبير فجعله ايش كالحصر لا في غير التكبير ولذلك الصحيح ان من قال الله اعظم او الله اجل ما تنعقد صلاته لا تنعقد صلاته حتى يقول ايش الله أكبر حتى يقول الله أكبر. <تصفيق> قال ثم كبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. هذه روايه الصحيح وغيره. وهذه ارتكز عليها الأحناف. وبعض من يقول بقولهم على أنه ما يلزم إيش؟ الفاتح؟ ما يلزم الفاتح؟ على أنه ما يلزم؟ وهذا كلام غير صحيح. لأن هذا الحديث جاء في رواية أخرى لهذا الحديث أنه قال ثم اقرا بأم القرآن ثم قرأ بأم القرآن أم القرآن إيش هي الفاتح وقد جاء لو لم يثبت في هذا الحديث ما جاء في غير هذا الحديث بصيغة الأمر يدلك على وجوبه وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين إن, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا نفي للصحة هذا نفي للصحة. ولذلك العلماء اختلفوا كما سمعتم الآن ففي الإمام والمنفرد جماهير أهل العلم على أنه لا تصح صلاته إلا بالفاتحة وأن ركّم في الصلاة وخالف الاحناف وقالوا هي واجب من الواجبات لا ركن من اركان اخذوا بهذه الاحاديث لكن لم يثبتوا بها الركنيه قالوا واجب لو ما قرا بالفاتحه يناله بعض الاثم لكن صلاته ايش متزئه لكن جماهير اهل العلم ان من لم يقرأ أن الامام والمنفرد اذا لم يقرا بفاتحه الكتاب فان صلاته ايش باطله ولعلكم الآن تنتظرون أو متشوفون للمؤتم، المؤتم فيه خلاف بين أهل العلم، المؤتم فيه خلاف بين أهل العلم. ها المسألة في مسائل المؤتم وقراءة الفاتحة فيها ثلاث أقوال. قول الحنفية سمعتم إنه ما بل بل قالوا لا يقرأ البتة، بل قالوا لا يقرأ البتة. هذا عموم لهم. ووافقهم من؟ وافقهم الإمام مالك في الجهرية دون السرية الأحناس قالوا المأموم لا يقرأ البتة لا في السرية ولا في الجهرية هذا قول قول ثاني أو أذكر قول قبل هذا القول الذي ذكرته عنه قول ثاني وهو قول الشافعية والحنابلة قالوا إن المأموم يقرأ بالفاتحة وأن الفاتحة تلزم المنفرد و الإمام وتلزم المؤتم لا بد أن يقع الفارح ولو بين سكتات الإمام في الفارح إذا ما كان يعدى فارح هذا قول من الحنابلة والشافعي قول الأحناف سمعتمون أنه ما يلزمه القراءة المؤتم لا في جهرية ولا في سرية وجاء قول وسط وهو الراجح أن المؤتم في الجهرية ينصد في الجهرية ينصد وهذا هو قول الإمام مالك واختاره ثل من المحققين كشيخ الثامن ثمانية واختاره الشيخ الألباني في هذا العصر واستدل بقول الله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هي وإذا قرية ولا فإذا قرية أنا نسيت وإذا قرية ولا فإذا فإذا قرية القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فهذا إيش أمر بالإنصات وجاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قرا انما جعل الايمان يتم به ثم ذكر اذا ركع فركع واذا قال واذا قرا فانصت اي قراءه الجهريه واذا قرأ ف... وهذا هو الصحيح ان الماموم اذا كانت سريه يجب عليه ان يغلق واذا كانت جهريه الواجب عليه ايش ان ينصت يستمع فقط وهذا بنص القران الكريم ونص هذا الحديث النبوي وهذا هو قول الإمام مالك وقول شيخ الثانتينيه واختاره الالباني في هذا العصر وهو الصحيح وهو الصحيح طيب فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ثم كبر ثم اقرا بما تيسر معك من القران وفي روايه قال له اقرا بام الكتاب وما شئت او فصاعدا او كما قال عليه الصلاه والسلام ثم قال له كن مركع حتى تطمئن راكعا الآن ما هي شروط الطمئينة في الركوع هذا نتكلم عنه غدا لأننا أطلنا ف... لكن أردنا الفائدة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفيدنا وأن يعلمنا وأن يرحمنا ويتوفنا مسلمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة في حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وصلى وبارك وصل على محمد أليس آخر أنا في في أركان الصلاة كلها مسألة خلافية بين العلم لكن الحقيقة هي خلاف في مقابل النصوص ولذلك هو خلاف ضعيف فهو خلاف ضعيف وينكر فيه لأن الخلافات الفقهيه لها اقسام فيها ما ينكر فيه وفيه ما لا ينكر فيه الخلاف الفقهي الذي يكون مداره على فهم النص والفهوم كتجارب النص هذه لا ينسوغ فيها الأنسان فإنما هي مجال ومقام مناظرة ومجال عرض تعرض عليه وأعرض عليه أما إذا كانت النصوص في مقابل المخالف فحينئذ خلافه ضعيف وقد يقال إن خلافه شاذ، وقد يقال إن خلافه شاد في مثل هذه الحالة ينكر من هذا البعض المعازف المعازف إجماع العلماء الأوائل على حرمة المعازم، أجمع العلماء على حرمة المعازم. فإذا جاءوا تأخرون، فشد منهم من سل لا ينظر إلى خلافه، وينكر في مثل هذه الحالة على من يتعاطى مثل هذا الأمر، وعلى من يتعاطى المعازم ينكر في مثل هذه الحالة، وإلا المسألة إجماع بين هؤلاء العلم المتقدمين، بين هؤلاء العلم المتقدمين. فالشاهد ان هذه المساله الطمانينه في الصلاه وللاسف ترك الطمأنينة في الصلاه كما سمعتم عارفا هو خطا شائع بين المصلين وخاصة في صلاه النفل وهم لان الصلاه اسمها صلاه نفل لا يبالون باقامه اركانها وهذا مشاهد وموجود تجد في صلاة الفرد يقيمها ويأتي باركانها وبواجباتها بخلاف صلاة النفل لا أنت إذا في الصلاة ما وجبت الفرض وجبت النفل إلا بدليل يخص أحده ما دون الآخر القيام الاصل ما في الفرض ما في النفل فإذا جاء نص بتخطيص أحدهما دون الآخر أخذ بهذا التخصيص الآن القياس الف ركل أليس كذلك؟ والذي يصلي جالسا دون عذر فإلا صلاته باطل فإن باطلة لكن في النفل في يجوز لك ولو من غير حاجة ولو من غير بأس أن تصلي جالسا أن تصلّي جالسا لكن لا شك أن طلاته وانت جالس هي على النفس من صلاتك وانت قائد في النفل وانت يعني نعم تكون على النفس وصلاتك وانت كما جاء في حديث عمران الله بن وان العلماء اختلفوا فيه لكن صلاتك على جنب على النصف من قائد وانت قاعد فالشاهد انه ما كان في الفرد كان في النفل. فكما أذلك تطمئن في صلاتك في الفرد فكذا يجب عليك ان تطمئن في صلاتك الهجم وإلا فترك الطمئنين في الصلاة يبطل الصلاة ترك الطمئنين في الصلاه يبطل الصلاه وكما أتبعتم فاليسل خلافية فجمهور هذه العذر في جهة والأحناف في جهة الوصول إذا تلاحظ الذين يتبعون المذهب الحنفي تجد فجمهورة ايش نقرأ، كذلك. لو لاحظتم على من ينتهج هذا المذهب، فد التلاوة هو نقرأ لذا؟ لأن المذهب كلا. الأشهر في مذهب الأحناف أن الطيارين سلم، وليس بروكل، ليس بفم. لكن هذا قول مرجوح، وقول ترده النصوص المتساسرة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأحناف استدلوا بأمر قوي الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كعو أيش قالوا قالوا هذا وسجد هذا في لغه العرب ينطبق الركوع والسجود في الركوع الانحناء يكفي الانحناء الانحناء في الركوع الانحناء في اللغه ركوع غير الركوع في اللغه الانحناء لا يحتاج الى مثل هذا السكون والنزول ومد الظهر والامتداد وهكذا لا قال يكفي في مثلنا اللغة العربية أن تنحني وهكذا في السجود قال في السجود في لغة العرب قالوا يكفي أن تضع جبهتك على الأرض لكن أيها الإخوة بالنسبة للكنال ينقسم في حقائقه الكنال في لغة العرب أو عموم أو الكنال ينقسم إلى حقيقة لغوية التي يتكلمون عنها وحقيقة عرفية دخلنا في قليلا لكن باب الرد غيره وحقيقة شرعيه الاصل في الإسلام الحقيقة الشرعية التي جاء بها النص التي جاء بها النص وإلا هي المعتمد وإلا الآن الصلاة الصلاة في لغة العرب دعاء فلو قام إنسان بلان على حجه الاحناف رفع يدي لها سيدة وقال يا من يحب يا فلان صلي فلسلت. لماذا؟ قال صلاة في اللغة الدعاء انتبه الحقيقة اللغويه صلاه في اللغة ايش؟ الدعاء لانسان ايضا جاء فقصد المسجد الحرام كاد. ثم بعد ذلك ايش؟ رجع ما عمل اي عمل ما عمل اي عمل من امال الحج لماذا قال الحج في اللغة القصة انا قصد فلتها الأب ماذا؟ باطل هذا من اكثر الباطل ولكن الشريعه تاتي الى, إلى تلك المثليات اللغويه فتقيدها وتخصصها وتوضحها وتبينها ويكون ذلك الدعاء دعاء مخصوص وذلك القصد قصد المخصوص وذلك الركوع ركوع المخصوص وذلك السجود سجود المخصوص فجاءت الشريعة تبين ذلك فجاءت الشريعة تبين ذلك وإلا في باب الطمانينه في الصلاة هذا ركن لا مريك فيه جاءت النصوص بخلاف ما يقول لحنا متكافر وهذا هو مذهب المالكي والشافعي ولا شرع المالك كما يقول ابن البر وهو مذهب داود الظاهر ومذهب طائفه من الفقهاء الآن أنا أذكر كما يقول لحنا من النصوص أنا ذكرت الآن حديث المسيء في صلاته حديث المسيح في الصلاة تكلمت قليلا عن شيء من ثقه بالأمن أنا أريد أن نطيل الدرس أكثر في هذا الحديث حتى نحصل اكبر فائدة في مثل هذه الدروس. حديث المسيح في الصلاة نذكر على السريع مع بعض الزيادات التي هي في خارج الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل في رواية كان بدوي فصلى في رواية خص صلاته وفي رواية فصلى صلاه لا يتم ركوعا ولا سجودا لما جاء فسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم فرد عليه السلام المصطفى عليه الصلاه والسلام فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي جعل صلاته باطلا فقال بعد ثلاث يذهب ويرجع كل مره ياتيه يصلي يرجع في ثلاث مرات والنبي صلى الله يقول له ارجع فصلي فانك لن تصلي بعد الثالثه ماذا قال الرجل قال الرجل متواضعا وهذا سمة المتعلم متكبر لا يتعلم يقول المجاهد بن جبر اثنان لا يتعلمان مستحيل ومستكبر. مستحل ومستكبر فهذا كبر يمنع المتكبر كبر يمنع من التعلم ماذا قال في ما الثالثه قال والذي بعثك بالحق والذي انزل عليك الكتاب والذي اكرمك علمني النوم قالت إنما أنا بشر أصيل وأخفر ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون توابون خبر المتدف وخير الخطائين التوابون كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لا شك لكن الإنسان, الإنسان الفاضل هو الذي لا يهتم في الخطأ ولكن إذا علم الخطأ من نفسه بحث عن الحل ورجع إلى الحق فالرجوع إلى الحق فضيلة الرجوع إلى الحق فضيلة لا شك في ذلك فقال نعم علمني فإنما أنا بشر أصيب قال وهنا الشاهد الذي يدلك على أن الطمئين في سائر الصلاة ركن قال إذ أجل في رواية إذا قمت إلى الصلاة وفي رواية إذا قمت تريد الصلاة فذل بقى العلماء على عيش إذا قمت تريد أن يراد يشهي النية قالوا فيها إشارة على أنها النية لا محل لها عن لسان وهذا باتفاق الأئمة باتفاق الأئمة أن تنفذ بها بدعة ليس برسل نفذ قال مويت أصلي صوات الظهر فرضا وفرضا أداءا لا, لا قضاء خلف الإمام الفلاني بذعظ يزيد يقول في الساعة الفلانية في المسجد الفلاني نعم لا صحيح هذا ربما سحبز المسجد هذا كله من من الشيطان وإلا اللي يحلها إلّا القلب، يحلها هذا عمل القلب الإرادة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ها هنا قال إذا قمت تريد فلة فأذِل الوضوء يعني أنكمل ودو أمر في الرواية فأحسن وضوءك قال ثم ثم تشهد فأقل في الرواية يعني فأزل ثم أقل الصلاة قال ثم استقبل القبلة وهنا فيه ايش أن استقبل القبلة شرط فكبر يعني قل الله أكبر وهذا ايش ايضا ركن من أركان الصلاة هذا ركن من أركان الصلاة ولا يصح كما ذكرت لكم بالأمن نذهب الأحناف الذين يقولون ما يلزم الله أكبر لا قلت الله أعظم الله أجل صح هذا بعض هذا غير صحيح بل النوق الله أكبر طيح فكبر ثم نقرأ بما ما تيسر معك من القرآن، وهذا تشبث به من قال بنفس مذهب الأحناف الذين قالوا يجزء إيش أي شيء من القرآن، ليس شرطا ملثات أو الفاسحة ليست شرط، لكن هذا كلام باطل، وطبعا المسألة في هالباب ثلاث مذهب ذكرته لكم بالأمس. المذهب الأول أن الإمام يحمل طرائق المأمور على كل حال. في الجحري والسدي هذا مذهب الأحناف. أولئك بغير صحيح، غير صحيح لا شك، صحيح. هناك يتناقض. وهناك الآخر في الطرف الآخر، وهناك الشافعية والحنابلة قالوا أنه المأمور يقرأ في السرية الفاتحة ويقرأ في الجهرية الفاتحة، ولا يجز، ولا في يعني صار في الطرف الاخر أنه يقرأ على كل حال وفي الجهرية قال فاتحة. وهناك مذهب الوسط أن المأمور يقرأ السائحة إلا في الجهرية. في الجهرية أيش فعل؟ يس. وإذا وإذا قرأ القرآن تسمع له وأنصت علكم في وقال عليه الصلاة والسلام كما, كما في مسلم كما في صحيح مسلم وإذا قرأ فأنصت. إذا قرأ فأنصت. صحيح. إذا ماذا لا ذا لا بدليل هنا كل مقرأ ما تنسخ ما تقرأ لكن فيروي إيش قال؟ قال اقرأ بأم القرآن وبما شاء معنى سمي القرآن اقرأ بأم القرآن ايش أم القرآن؟ الفاتحة هذا واضح طيب وجاء في حديث آخر خارج هذا الحديث حديث عبادة ابن الصالح في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ما صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما صلاة وهذا عام في الجهرية كنا سمعته الآن في المرهب الثاني عام في الجهرية بالنسبة للمأموم مثل المأموم عام يقرأ بالفاتحة في كل صلاته إلا في الشهرية للآية وإذا قل يا صغار في السنة الأولى ونصت على الحديث وهذا مذهب مالك واختاره الشيخ لسان واختاره واختار الألباني للمعاصرين في هذا الزمان رحمه الله رحمه الله تعالى. لا على الآية مبدأك المذهب الصحيح ويسمع على كل حال جاء في بداية الصلاة ولا في نصف الصلاة لا؟ <تصفيق> يا أخي بارك الله قال يقول لك في الصلاة الجهرية يستمع على كل حال أي يعني ما يرد سؤالك لا يرد السؤال هنا ما في تفطي هو يستمع على كل حال جاء متأخرا جاء مع مع الإيمان هو يستمع على كل حال فقال ثمارك حتى تطمئ مراكعا وفي رواية قال فضع راحتيك على رقبتيك واندب ظهرك واندب ظهرك وجاء في وقف رواة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم النبذه لظهره مستقيم هكذا. صارس من العاشر أو بعض الرواة نسيت الآن قال لو يبلغ ما لو يبلغ على ظهر ميلاؤن لاستقر. ليش بسياق الظهر لو يبلغ على ما إيش لاستقر؟ طيب قال تل تل رفع حتى تأثدى لقائمة. وفي رواية إيش؟ ثم يقول سمع الله لمن حمده قال فيها أنه إيش؟ واجب الواجبات أن تقول سمع الله لمن حمده لكن لمن؟ كما مره معنا على الصحيح فيها مذاهر المثلة على الصحيح أن هذا للمنفرد وللإمام للمنفرد وللإمام أما لو إيش يقول؟ ربنا ولف الحمد هل هو الصحيح. يقول ربنا ولف الحمد نعم. قالت المرفع حتى تعتدل قائماً كما في رواية بينهيش يقول ثم يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر فدلك على أن التكبيرات الانتقال إيش واجبة؟ تكبيرات الانتقال واجبة هذا مذهب الحلال. قالت المسجد حتى تطمئن ساجدا ثم نرفع حتى تطمئن جالسا ثم المسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا دليل واضح بين وبرهان واضع لير على أن مذهب الجماهير هو الصحيح. وعنى قمالين ركم في كل أركان الصراك قمالين ركم في كل أركان الصراك ولنأدلنا أيضا حديث ذكره المطنفون حديث زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال لهم ما صليت قلنا أنت ما صليت ولا مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم عليها هذا الكلام القوي الشديد ما يقال إلا في أمر إيش في أمر فعلا هو واجب وفرق ورقاه ما يكون يرقوع ولا يستجد وهذا المعنى هذا أثر موقوف على صحابي لكن ذكر ذكر الشيخ العوضاني رحمه الله في صفر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لا يتري رقوعه في رواية الحديث قال وينقر في سجوده ينقر في سجوده فقال عليه الصلاة والسلام لو مات على هذا أو لمات على حاله هذا لمات على أي محمد صلى الله عليه غير من محمد صلى الله عليه وسلم قال قال وانما هو كمثل الغراب ينقر الدب قال ومثل الذي لا يتم ركوعه قال ويمتع في سجوده كمثل الجائع الذي ياكل تمرة والتمرتين لا تغني عنه شيئا لا تغني عنه شيء هذا دليل رقم على أن الطوائلة ركن في أركان الصلاة ركن في أركان الصلاة هناك أدلة أخرى ندب ندعها إلى يعني ندع ندعها إلى غد إن شاء الله حتى تكلم كيف تكون الطوائلة ركوع تكروا إن شاء الله هذا أيضا جد واحد من الأحد نسأل الله ونكمل أيضا عن التي تدل على يهيض الطمأنينة ولو على أجالة غدا إن شاء الله فنسم الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا فيه بينا يؤلمنا بالنسبة لما ينسعنا وأن يسعنا ويعلمنا وصلناه وصلناه وصلناه بارك على محمد وعليه وصف وعليه وصف وعليه وصف والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعمد بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا اما بعد فما زلنا مع درسنا المعتاد في باب الاخطاء التي يقع فيها المصلون وما زلنا مع خطا نتكلم عنه منذ درسين الا وهو عدم تعمير الأركان بالطمأنينة وترك الطمأنينة خاصة في الركوع والسجود فقلنا قبل بأن هذا الخطأ شائع بين الناس وربما يكثر أكثر ويستبين أكثر إذا تأملتم صلاة النفل عند كثير من الناس وبعض الناس يميز في صلاته بين النفل وبين الفر فتجده في الفر يقيم الأركان وفي النفل زعم أنها نفل فتراه ينقر صلاته كنقر الديك أو هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو كنقر الغراب كما جاء في حديث أخر ولا شك كما بينت لكم بالأمس أن هذه الصلاة باطلة أن هذه الصلاة باطلة وهذا أتعب نفسه وما حصل شيئا أتعب نفسه وما حصل شيئا إنسان يستعد ويتوضأ ويتعب ويقوم ثم بعد ذلك ينقر صلاته كنقر الغراب هذا لا يحصل منها شيئا والطمانينه الواجبة في الركوع وقد قلت إني ساذكرها اليوم ذكرها الشيخ العلامة للباني في جملة طيدة ذكرها في كتابه الماتع النافع تمام منه قال فيها ولا يتم او لا تتم الطمانينه الواجبه في الركوع الا بتحصيل اربعه امور الا بتحقيق اربعه امور الاول ان يضع كفيه على ركبتيه وهذا واضح جدا في النصوص الشرعيه فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لذاك الصحابي الذي يسمي الفقهاء حديثه بحديث المسيء في صلاته وهو خلاد بن رافع رضي الله عنه قال له وضع راحتيك على ركبتيك ضع راحتيك على ركبتيك هذا اول امر والامر الثاني التفريج بين اصابع وانت تقبض على ركبتين كأنك قابض على ركبتيك تفرج تفرج بين الأصابع لأن بعض الناس يضعها هكذا هذا خطأ. هذا خطأ وبعض الناس يضعها على الفخذين هذا خطأ نعم بعضهم أيضا على الساق هذا رأينا أيضا وهناك مذهب قديم وحكم شرعي منسوخ هذا في النصوص لكنه منسوخ كان هناك طريقة غير الوضع على ركبتين طريقة أصلا كان يفعلها اليهود ومن طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب أن يخالف اليهود ويوافق غيره ويوافق أن المشركين والنصارى هكذا إذا كان هناك موافقة وإلا الأصل مخالفة إذا كان هناك موافقة لا يحب أن يوافق اليهود صلى الله عليه وآله وسلم فكان هناك طريقة هي التطبيق يطبق بين الكفين ويضعهما بين الركبتين ويركع هكذا هذه سؤال منسوخ. هذا كان إذا أراد أن يركع المسعود متأخراً رضي الله عنه كان لم يبلغه إيش النص وكان يطبقه حتى في حياته حتى أخبره بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. تعرف ذلك يضعه بين ضفتيه. لكن هذا منسوخ. هذا منسوخ. والسنة والداخل في الوادي في باب الطمأنينة أن تضع. اليدين على الركبتين ثم تفرج بين الأصابع ثم تفرج بين الأصابع والتفريج بين الأصابع ثابت في حديث المسيء في صلاته وثابت في وصف الصحابي أبي حميد الساعدي لصلات النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للموسى صلاته قال وفرج وفرج بين أصابع وفرج بين أصابع في الإش في القبض على الركبتين كأنه جاء في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كأنه قابض على ركبتيه كأنه قابض على الركبتين هذا الثاني والثالث مد الظهر مد الظهر لم يعني ما يكون فيه إيش لا يكون فيه حدب لا يكون فيه حدب وجاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن ظهره لم يكن محدبا أو كذا وانما كان مستويا وجاء في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم انه لاستواء ظهره انه لو وضع على ظهره ماء لاستقر لو وضع على ظهره ماء لاستقر وجاء في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم وفي وصف ركوعه انه راسه ان راسه عليه الصلاه والسلام كان لا يصوبه ولا ايش ولا يشخصه في رواية ولا يقنع ولا يقنع ولا يقنع, ولا يقنع لا يشخصه أي أي لا يخفضه خفضا بليغا في بعض الناس ترى راكع لكن نزل رأسه رأسه كأنه ساقط أليس كذلك وبعض الناس تراه راكع وينظر فوق هذا موجود رافع رقبته هكذا هذا خطأ وإنما يكون بين بين, يكون بين بين لا يشخص ولا يقنع لا يشخص لا يشخص ولا إيش؟ ولا يصور، لا يقنع ولا يصور، لا يرفع ولا يخفض خفضا بريقاً، وإنما يكون رأسه على مستوى ظهره، يكون رأسه على مستوى ظهره، وبعض الناس أحياناً ينزل حتى يصل رأسه قريب من من الرجليين، هذا أيضاً خطأ، هذا أيضاً خطأ، بعض الناس لا كأنه قائم، كأنه قائم، هذا أيضاً خطأ، بعض الناس تجدوا ما في شيء، طبعا العذر الشرعي هذا أمر آخر. من كان فيه فقرات من كان فيه كذا هذا امر اخر لكن نتكلم الان عن الوضع الطبيعي الانسان الطبيعي لا هذا لا يسوغ اذا هذا الامر ايش الثالث مد الظهر والرابع هو التمكين والمكث في الركوع حتى ياخذ كل عضو ماخذه ما حتى يأخذ كل عضو ماخذه ما لان بعض الناس ابدا نقر كما سمعتم في الاحاديث السابقه مجرد ما ينزل رفع وبينا لكم بالأمس أن جماهير أهل العلم على أن الطمأنينة ركن في الصلاة ومن لم يأتي بهذه الطمأنينة فإن صلاته باطله بخلاف الأحناف والدليل ليس معه قولهم مرجوح وليس بالصحيح وادلتهم في مثل هذا الباب ضعيفه وادلتهم ضعيفه وادلتهم اصلا يعني قواعد وأصول مجرد قواعد وأصول طيب قال هنا نعم وقلت اني ساذكر احاديث اخر في باب تدل على الطمانينه قال عن مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاه الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ذكرنا انه حتى لو صب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم الماء لاستقر لا من ايش من استوائه في ركوعه عليه الصلاه والسلام نعم وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لص الصلاة وسارقها شرا من لص الأموال وسارقها عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا كيف يسرق من صلاته رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها وهو قال في رواية لا يقيم صلبه في الركوع والسجود وهذا الحديث أخرجه أحمد وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام النقر المصلي صلاته حيث جاء في الحديث الذي ابو داود وأحمد من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقره الغراب وفي حديث أبي هريرة عند أحمد بن أبي شيبة قال نهاني خليلي أن أنقر في صلاتي نقرأ الديك. هذا ما أرد أن نبه عليه في باب هذا الخطأ وإن شاء الله نواصل الكلام عن سائر الأخطاء التي يقع فيها الناس في دروسنا القادمة غدا وبعد غد إن شاء الله تعالى فنسال الله تبارك وتعالى يفقهنا في ديننا ويعلمنا من دين ما ينفعنا وينفعنا علمنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمع وإياه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 التي يقع فيها المصلون. وخطأ اليوم هو خطأ شائع بين كثير من الناس. الا وهو زيادة والشكر بعد قولهم ربنا ولك الحمد. هذه مشهورة وشائعة ونسمعها عند كثير من الناس بعد أن يرفع من الركوع يقول ربنا ولك ولك الحمد والشكر. و الأقوال والأفعال في الصلاة توقيفية ومعنى قول أهل العلم توقيفية أي إنها متوقفة على النص على الكتاب والسنة على الكتاب والسنة والذي جاء في الأحاديث الصحيحة كما في الصحيحين وغيره من الكتب الصحيحة أو من الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يقول ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد بل وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وكذلك في جامع الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحمد ولم يذكر فيه الشكر قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه إذا وافق أو فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الحديث لا باس انه نبين شيئا من فقهه من وافق تأمينه من وافق في هناك حديث اخر من وافق تأمينه وتامل الملائكه من وافق قوله قول الملائكه اي قوله ربنا ولك الحمد قال عليه الصلاه والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه من وافق قولهم يعني في هذا القول وفي هذا الزمن في هذا القول كما يقول أهل العلم وأهل الشروح يقولون أي من وافقهم في هذا الزمن وفي هذا القول والملائكة قيل انه يراد بالملائكة هنا يراد بهم كل الملائكة وقيل إنه يراد بهم الحفظه وقيل يراد يراد بهم أولئك الذين يتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة العصر الذين يتعاقبون فينا كما في الحديث الصحيح في صلاة الفجر وفي صلاة العصر ورجح الحافظ ابن حجر في الفتح أنه كل من شهد الصلاة من أهل السماء ومن أهل الأرض من الملائكة فإنه يدخل في هذه اللفظة, فإنه يدخل في هذه اللفظة. قوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه والعلماء على أن المغفور هنا صغائر الذنوب المغفور هنا صغير الذنوب قالوا أما كبائرها فلا بد من شرائطها لا بد من شروطها لا بد من التوبة لا بد من الندم لا بد من إقلاع عن الذنب لا بد من النية على عدم العود هذا كله أيضا رد الى أهلها أن تفعل ما أمرت به ولم تأتمر أن تنتهي عما نهيت عنه ولم تنتهي هذه شروط التوبة من الكبائر اما الصغائر فسمعتم ما سمعتم من هذا الحديث وايضا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان تاره يزيد على ما سمعتم من هذه الصيغ الاربعه سمعتم انه كان يقول ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد هذه الصيغ الاربعه تاره كان يزيد عليها قوله ملء السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد وتارة صلى الله عليه وسلم كان يزيد عليها بقوله عليه الصلاة والسلام أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكان يزيد تارة فيقول صلى الله عليه وسلم على هذه الصيام أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا له عبد او كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والجد كما يقول اهل العلم هو الحظ والعظمه والسلطان والمعنى انه لا ينفع صاحب العظمه والسلطان والجاه لا ينفع ذلك لا ينفع ذلك كله صاحبه عند الله تبارك وتعالى وإنما ينفعه عمله الصالح وإنما ينجيه من الله تبارك وتعالى عمله الصالح وأيضا ثبت من الصيب في مثل هذا الباب ما جاء في النسائي وعند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في صلاة الليل بعد أن يرفع من الركوع كان يقول لربي الحمد لربي الحمد ويكررها عليه الصلاة والسلام حتى تكون مقاربة في الزمن لزمن ركوعه وكان ركوعه مقاربا لقيامه الأول في قراءته وكان يقرأ سورة البقرة عليه الصلاة والسلام أو أزيد من ذلك كما جاء في بعض الروايات الأخرى لربي الحمد لربي الحمد وقر المصطفى عليه الصلاة والسلام مرة كما في البخاري وعند مالك وعند ابي داود اقر رجلا كان يصلي خلفه فبعد ان قال النبي عليه الصلاه والسلام سمع الله لمن حمده قال ذاك الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى فبعد ان فرغ النبي عليه الصلاه والسلام سأل عن القائل فقال انا قال عليه الصلاه والسلام رايت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها اولا فهذه الأثار كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأي جئت به فهو كاف فهو كاف في مثل هذا المقام وأما وكما يقال عود على بدء أما زيادة والشكر هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا قال هنا المصنف قال ومن أخطاء المصلين عند الاعتدال من الركوع قال زيادة لفظة والشكر عند قولهم ربنا ولك الحمد وهذه الزيادة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله كما في مجموع الفتاوى سئل عن زيادة هذه الكلمه فقال رحمه الله لا شك ان التقيد بالاذكار الوارده هو الافضل فاذا رفع الانسان من الركوع فليقل ربنا ولك الحمد ولا يزد والشكر لعدم ورودها لعدم ورودها ومن البدع انتهينا من خطا اليوم ونتكلم عن اخطاء اخرى غدا ان شاء الله تبارك وتعالى لكن على خطأ هو شائع الآن ودائما نسمعه أيضا ولعلن نأتي عليه لكن نحن نسبق الخير كما يقال ونبادر إلى هذا الخير وهو التنبيه على مثل هذه البدعة الجديدة بدعة جديدة محدثة وهي زيادة سلام ثالث الآن بين الناس ولا أقول كل الناس لكن عند بعض المصلين بعد أن يفرغ من السلام يقول السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول إلى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا بدعه محدثه قبيحه ما انزل الله بها من سلطان في هذا الموضع اين موضعها أين التشاهد اليس كذلك احسنت التشاهد اما ان تاتي بدعه جديده ما انزل الله بها من سلطان وهذا أمر قبيح جدا والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال في لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال عليه الصلاه والسلام اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نسال الله ان يعافينا جميعا من النار ونسال الله تعالى ان يجعلنا من أهل الجنة ويسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وتوفنا مسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا تقبلا اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا من ديننا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه